وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا وجاء في شرح النووي لصحيح مسلم أن أبا حنيفة ومحمد ابن مسلمة من أصحاب مالك أجاز رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة اي التقاضي وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجتمعهم ولا بد لهم منه فالحكم مبني على عدم التشويش على المصلين والمتعبدين وعدم الإخلال بحرمة المسجد ولا شك ان ما سمح به الرسول كان مراعا فيه هذه الحكمة أما ما منعه كالتجارة ونشدان الضاله فكان مراعا فيه أنه يتنافى مع هذه الحكمة ومعروف أن البيع والشراء فيه مساومة وكلام يشوش على من في المسجد وكذلك نشدان الضالة فيه مساومة على الجعل الذي يدفع عند إحضار الضاله وفيه استفسار عن مواصفاتها والاستدلال على المنع بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا محل له هنا لأن الآية وارده في من يشركون مع الله غيره في العبادة كما كان المشركون يفعلون ذلك في المسجد الحرام عندما كان مملوءا بالاصنام بعد كل هذا يمكن أن نقول إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ما هو مصلحة عامة فإذا كان مكبر الصوت وهو الميكروفون لا يشوش على المصلين والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة أما إذا كان فيه تشويش فيكون ممنوعا ودرجة المنع هي الكراهه للحرمه. W Allahu al